ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا آكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ ذَكَّى فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرئتم ما تمنون خلقونه أم نحن الخالقون نحن قد ضنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمت من نشأة الأولا فلو لا تذكرون أفرئتم ما تحرثون آلتم تزرعونه أم نحن الزارعون لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ <تصفيق> إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ألتم ألزلتموه من المزن أم نحن المزيلون لو نشاء جعلناه أجاذا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون اانتم انشئتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ